صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فحين قرب اعوان وضع هذا الحبيب اعلنت السماوات والارضون ومن فيهن بترحيب وامطار الجود الالهي على اهل الوجود تسج وَالْسَنَتُ الْمَلَائِكَةِ بِتَبْشِيرِ لِلْعَالَمِينَ تَعَالَى حَمْدًا وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللَّهُ وَلَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللَّهُ وَلَا إِلَّا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في علم الضهور نورا فاقا كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند تأنيس لجنابها المسعود ومشاركتها لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من العور العين من قسم الله له من الشرف بالجسمة الوافية. 119. الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود 110. فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود 111. وبرز الحامد المحمود مدعن لله بتعظيم والسجود